السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قلنا فيما سبق أو كان الكلام فيما سبق وكان موضوعنا في تعريف أصول الفقه من حيث مفرداتها في لفظة أصول وفقه ومن حيث كونها مركبا إضافيا ومن حيث كونها لقبا على هذا العلم المخصوص وأظنكم أدركتم الفرق بين قولنا مركبا إضافيا وقولنا كون مجموع لقبا على هذا العلم فحينما يكون لقبا مركبا إضافيا يعني أصول وفق ماذا تفيد تفيد أن لفظة أصول مضافة إلى فقه من بقطع النظر عن أنها تفيد المصطلح الخاص الذي هو مسمى علم أصول الفقه. إنما قد تكون أصول أصول مضافة إلى الفقه بغض النظر عن عن عن العلم بذاته باعتباره لقبا. مثلا لأنني علمت أن بعضكم لم يدرك هذا حتى سألوني وقالوا لعله يعاد ولو بإيجازة الفرق بين المركب الإضافي بكون أصول فق كونها مركبا إضافيا وكونها لقبا على هذا العلم مثلا حينما نقول باب المدينة باب المدينة كلمتان باب والمدينة باب معروف معناها وهو ما يدخل منه ويخرج والمدينة إن أردنا المدينة منورة فهو فصارت ضعفا من باب للمدينة وإن أردنا المدينة أي مدينة من المدن كمدينة مكة مدينة الرياض، المدينة المنورة مدينة القاهرة دمشق بغداد الاخيري فباب المدينة وقد يكون لقبا على شيء خاص كباب المدينة من باب الحرم اسمه باب المدينة باب من باب الحرم يسمى باب المدينة أليس كذلك؟ فإذاً حينما نقول باب المدينة المركب الإضافي يعني من كلمة باب والمدينة، وحينما نقول لقبا يكون باب المدينة الذي هو من أبواب الحرم، باب علي وباب النبي وباب المدينة وباب إبراهيم الأخ. فحينما نقول باب المدينة ونريد به أحد أبواب الحرم، حينئذ لا ننظر لقضية الباب ولا للمدينة، مجموع كل لقبي على هذا الباب بعينه باب المدينة، ولا ولا يأتي في الذهن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مدينة دمشق ولا مدينة القاهرة ولا يأتي في الذهن لفظ باب هل هو الذي يدخل منه ويخرج إنما مجموع لقب عام لقب خاص على هذا باب المدينة فهذا كذلك قولنا أصول فقه أصول لها كلمة وفق لها كلمة وحينما نضمهما كمضاف ومضاف إليه أصول فقه وحينما نريد من المصطلح الخاص الذي هو هو هذا العلم بخصوصه، والذي عرفناه في الجلسة الماضية بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا هو أصول الفقه بكونه لقبا على هذا العلم الخاص. بقطع النظر عن كلمة أصول أو فقه، وبقطع فتكون أصول للفقه بالنسبة لعلم أصول الفقه كذاء كذائي في في زيد ما لها أي قيمة بمفردها. ويقطع النظر عن معناها الخاص الذي هو الأصل ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه غيره على ما فصله وكذلك يقطع النظر عن لفظة الفقه باعتبارها في اللغة الفهم أو فهم الدقيق الأشياء إلى آخره وباعتبارها في المصطلح هي معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من هذه الليلة على ما سيئت إنما أصول فقه لقب على هذا العلم الخاص لا ننظر الله في كلمة أصول ولا إلى فقه ولا كون المضاف المضاف إليه إنما علم خاص لقب خاص على هذا الفن من العلوم يقابل أصول الدين ويقابل أصول النحو ويقابل أصول التفسير ويقابل أصول كذا أصول فقه لقب خاص هذا هو المقصود بمعنى كونه لقبا أرجو أن يكون الأمر واضحا إن شاء الله وجليا وعرفنا في الجلسة الماضية أصول الفقه في الاصطلاح وقلنا إنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وقلنا المراد في الأدلة الفقه وقيل دلائل الفقه وقلنا ما المقصود بإجمالا إجمالا سنستفيد منها في تعريفنا الآن للفقه لأن وظيفة أصول الفقه أو وظيفة الأصول هو أن يعرف الأدلة إجمالا على جهة الإجمال لا, لا يهتم بالتفاصيل إنما ينظر إلى باعتباره جماعاً وما يؤدي إليه ينظر إلى حجية إلى القياس وحجيته وهكذا أدلة إجمالية لكن لا ينظر أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة أو أن الزكاة في مال الصبي واجبة هذه شؤون الفقهاء ولا من وظائف الأصولية إنما من وظيفة الفقيه هو أن يعرف هل الزكاة واجبة في مال الصبي واجبة في مال المجنون أو غير واجبة وهل في في السائمة والنصب في الزكاة وحوالي الحوالي هذه تفاصيل ودقائق مهمة الفقه أما الأصولي يبحث هل الأمر يقتضي الوجب أو لا يقتضي هذا القياس ماذا يؤدي إليه بماذا نعرف القياس حجية القياس فهو أدلة إجمالية لا ينظر للتفاصيل ولهذا نقول إجمالا فإجمالا قد تتعلق بالمعرفة ويصح وتتعلق بالأدلة أيضا الأدلة إجمالية أو حتى المعرفة إجمالية وكلها صحيح إذا كان الأمر كذلك كيفية الاستفادة منها كيف نعرف الاستنبط كيف نستنبط نعرف النص نعرف الظاهر نعرف كيفية الاستفادة حال المستفيد الذي هو المجتهد لأنهم يتكلمون عن شروط المجتهد وهو المستفيد المستنبط يعني هذا هو ما انتهينا إليه ونأتي إلى تعريف الفقه فهو قال المصنف رحمه الله بعد أن عرف الأصب أنه ما يبنى عليه غيره وكذلك الفق عرف الفقه أيضاً قال والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والفقه الأحكا الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد هذا هو تعريف الإمام الجويني للفقه يعني ولأنه سيعرف الأصول ويعرف الفقه فقه الفقه وهكذا فقه الإصطلاح وقلنا لكم في المرة الماضية أنه في الل في اللغة يطلق على الفهم مطلق الفهم أو على الفهم الدقيق وقلنا فقها بمعنى كان له فقه سجية وفقها بمعنى فهمة وزنا ومعنى أما في الاصطلاح فكما تلاحظون هنا قال الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هناك تعريف متداول بين الكاتبين في الفقه والكاتبين في الوصول كذلك تعريفا للفقه ما هو نأتي إليه ونشرحه لأنكم ستجد ستجدونه في جميع كتب الأصول وسيعيننا على فهم أيضا هذا اللفظ الذي أورده المصنف المصنف كان متقدما لما جاء متأخرون حرروا التعريفات وضبطوا القيود قيود الإدخال وقيود الإخراج فكان لهم هذا التعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة. المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة. وفي بعضها المكتسبة بحيث تعود إلى الأحكام بحيث عود إلى الأحكام. فإذا قلنا المكتسب يعني العلم المكتسب. وإذا قلنا المكتسبة عادت إلى الأحكام وكل ذلك صحيح لكن إذا أسندناه إلى العلم فنقول بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل أو بالاستدلال أو بالقوة القريبة كما سيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله إذن الفقه هو العلم العلم سبق أن ذكرنا في الجسل الماضية ما يتعلق بالتصور وما يتعلق بالتصديق وأن التصور هو إدراك المفردات وأن التصديق هو إدراك النسبة بين الموضوع المحمول أو بين المبتدى والخبر كما قلنا في مصطلح النحويين إلى آخر، وأيضا العلم له إطلاق آخر وهو الإدراك المطابق الجازم أو نعم الإدراك المطابق المجازم أو علم الشيء على أنه مطابق ومجازم المطابق الجازم ويضيف بعضهم الثابت أو الموجب على معنى هذا هو العلم الذي يقابل الظن ويقابل أيضا فقولنا العلم هو الإدراك يعني الفهم المستقر في الذهن أو في الفكر المطابق حتى يخالف غير المطابق الذي هو الجهل الجهل غير مطابق الجازم يخرج المظنونات وغير المجزومة الموجب أو الثابت قالوا ليخرج علمه المقلد المقلد علمه قابل قابل للنقض علمه ليس ليس يقينا قابل للتغير بينما مطابق جازم ثابت أو موجب يعني أو الموجب ليخرج المقلد ويقابله أو قسيمه العلم الظن أو هو أيضا يقابل حال اليقين يقابله الظن الظن هو إدراك الطرف الراجح لأن الإنسان أحيانا قد يكون عنده العلم يقين يكون يقين لكن يقين لا إذا كان مطابقا فهو صعيم وحيانا يكون عندك يقين وهو خطأ أحيانا الإنسان يدرك يظنها يقين يستقر قلبه لكن ليس مطابقا فيكون هذا خطأ ولا يكون علما أحيانا لا يكون درجة إدراك القلب يقين وإنما يكون إما راجح وإما مرجوح وإما يتساوى عندك الامر فإن, ك... فإن كان الامر مترجحا عندك فهذا هو الظن إن كان الامر ادراك الطرف الراجح هو الظن وإدراك الطرف المرجوح هو الشك وهو الوهم ادراك الطرف المرجوح هو الوهم وتساوي الامرين عندك هذا هو الشك الشك تساوي الامرين بحيث لا ترجح هذا عن هذا كما لو قال لك إنسان جاء زيد غالبا إن كنت مستيقنا فيكون علم بالنسبة لك لو رأيته بعينك لأن من من مفيدات الجزم النظر إذا كان سليم الحواس فمجيء زيد من نسبة لك أمر مجزم به فهو يقين لكن إذا كان ليس يقينا لكن جاء إنسان ثقة فقال لك جاء زيد او جاء الامير غالبا اخبار الثقات تفيد الاثمئنان لكن في احتمال انه ما لم يأتي اليس كذلك ما في قطع ما ليس فيه جزم فاذا هذا ظن يعني ادراكك وتصديقك لهذا الفرد خبر الاحد حينما قال لك جاء زيد او جاء الامير او جاء الوالي وهو عندك موثوق حينئذ هذا ظن لماذا؟ لأنه قابل لأن لا يكون إما نكون وهم أو أنه رأى مجرد رأى موكب ورأى ما يصحب عادةً الوالى أو لو ما رفع الجاء الأمير بينما يمكن نائب الأمير اللي جاء ولا في احتمال فإذن هذا ظن، فإذن أن يكون الأمر عندك راجحا يكون ظن، إذا كان يستوي عندك الرجل لا تعرفه، وأحيانًا مستبعد النوايات لأنك ما تعرف إن الوالي لا يأتي يوم الخميس عادةً الوالي يأتي للبلدة يوم الخميس. بينما حل يوم الأربعاء، فجاءك أيضا لا تعرف حاله، فقال لك جاء الوالي، شككت شكا لا تدر يعني لم لم يستيق عندك، لم يتراجع عندك شيء، فحين هذا شبه، لكن لو خبرك كاذب أو إنسان لا أو لا تأخذ أو كان الأمر عندك غلب على ظنك أنه لم يأتي، فحين إذن هذا يكون وهم، يكون وهم، لأنه في احتمال لكم صادق قد يسقط الكذب. لكن وهم يكون الطرف المرجوح وهم والطرف الراجح ظن وعند التساوي شك أما اليقين الجازم فهو العلم اليقين الجازم فهو العلم هذه مصطلحات ولهذا تجدون في الاحكام الفقه يقولون ظنية وخبر الاحاد يفيد الظن ويعمل بالظن في العمليات ويعمل بالظن في فروع هذا مرادهم هذا مرادهم إذا مر عليكم المصطلحات فهذا هو المراد يعني الطرف الراجح العلم بالأحكام فإmus الفقه علم، والمراد بالعلم هنا ليس اليقين مراد به ما يشمل الظن واليقين ما يشمل الظن واليقين هذا <تصفيق> و... تسامحُم في الاصطلاح يتسامetzen هذا بعضهم عرف معرفة بعضهم عرفه كذلك معرفة العلم بالأحكام العلم الحكم من تأتي حكمة بمعنى ما أصلها في اللغة معنى منع ومنه تقول أحكمت فوهة القربة على معلل من أجيان تمنع أن يتسرب الماء منها ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة أحكموا يعني منعوا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب يعني يمنعوهم يعني إذا غضبت سوف أنتقي هذا كلام شاعر على كل حال كشأن الشعر على كل الشعار الجاهل يحتج به فالحكم في اللغة بمعنى المنع ومنه أيضا اللجام الذي يوضع على الدابة يسمى إحكاما أو حكما لأنه يمنعها من أو يتحكم في ضبطها حتى لا تجمح أما في الاصطلاح الحكم في الاصطلاح العام هو إثبات أمر من أمر هو إثبات أمر من أمر ومنه أيضا حكم القاضي وحكم أي حكم إثبات أمر يعني معرفة أمر بدلالة أمر آخر هذا هو أصل الحكم أما في الحكم الشرعي متعلق بلصوص سيئة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا سيئة إن شاء الله ونسط على التعريف لكن في, في عمومه مقابل اللغة إذا كان اللغة بمعنى المنع وصوف المنع هو في الإصطلاح إثبات أمر من أمر إثبات أمر من هذا هو أصل الحكم بالأحكام علم بالأحكام يخرج طبعا العلم بغير الأحكام العلم بالذوات فعلمك بغير الحكم لا يكون فقه العلم بالذوات العلم, العلم, العلم, العلم بالأفعال غير الأحكام كل ما يقابل الحكم يخرج، كل ما يقابل الحكم يخرج. كالعلم بالذوات كما قلنا. بالأحكام الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية. الأحكام يقسموها العلماء إلى ثلاثة أنواع: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي هو مدركات العقول. الشيء الذي يدل على العلم تقول مثلاً الجزء أصغر من الكل. الجزء أصغر من الكل هذه حكم عقلي وأحكام العقل كثيرة يعني على معنى الأشياء المعقولات التي يدركها العقل ويربط بينها ليس حكم شرعي وإذا كان للشرع فيها مدخل تأخذ الصفة الشرعية لكن في, في في الموجودات إما حكم عقلي وإما حكم عادي وإما حكم شرعي الحكم العادي هو غير متعلق بالمعقولات وإنما بالعادة أو بالتجربة بالعادة أو بالتثير على معنى مثلا لا قولنا مثلا إن الماء ينزل من الأعلى إلى أسفل هذه حكم عقلي يعني كونه ينزل من الأعلى إلى أسفل هذه حكم عقلي لا الحكم العادي مثلا قول من أن النار محرقة أن النار محرقة هذا عادة عجرها عادة الله عز وجل وقد تتخلف هذه العادة كما خلفها سبحانه في إبراهيم فهو حكم عادي حكم عادي أن تكون النار محرقة أو أن السكين تقطع وآكل وأيضاً منها ما ما ما جربه الناس في الأدوية مثلا أن هذا يجلب الإسهال هذا يجعل اللون كذا وهذا يحذادي احكام عادية على معنى أنها مدركة بالعادة وين كانت التجربة لكن ليست عقلية إن بان بحكم العاده أو الادراك لأن قد تتخلّف أما الأحكام العقل لا تتخلّف، فإذا هذا حكم عدل الحكم الشرعي هو المتعلق بأمور الشعب من الواجب والمحرم وإلى آخره، فإذا الأحكام الثلاثة فلما قال الشرعيه أخرج الحكم العقلي وأخرج الحكم العادل، الأحكام الشرعية العملية أخرج الأحكام غير العملية والمراد بها الأحكام الأصلية كأحكام مصول الدين هي أحكام شرعية، لكنها ليست عملية يعني متعلقة بالفرع، ولهذا بعضهم يعبر الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، وبعضهم يحكم العملية اللي متعلقة بالعمل، لأنها متعلقة بالعمل، سواء كان عمل قلب كنية أو كان عمل لسان كذكر أو كان عمل جوارح كصلاة، فيها أعمال ذكر لسان وفي أعمال أيضا قلبية نية وفي وكذلك نسأل الله سلام الردة. حكم شرعي طبعا يعني متعلقة بالنية أيضا وجوارح كأعمال المتعلقة بالحركات سواء رمي الجمار والطواف والصلاة والركوع والسجود هذه أحكامهم بالجوارح فالحكم الفرعي أيضا قد يكون بالقلب كالنية وقد يكون باللسان كذكر، وقد يكون بالجوارح لكن أحكام مصول الدين غير داخلة لأنه كان العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية المكتسب من أدلتها التفصيلية على معنى أنه لا بد لكي, لكي يكون الشيء فقها أن يكون مكتسبا يعني نتيجة اجتهاد نتيجة عمل ولهذا قالوا علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفقه من هذا الباب على اعتبارنا غير مكتسب من الله عز وجل فهو ليس لكنه على كل حال هو حكم شرعي باعتبار المصطلح الآتي لكنهم أرادوا يعني أن يقصروه على الفقيه من يسمى فقيه يعني ولهذا يعني حتى آتوا بصفة مبالغة فقيه على معنى أنه يستخرج الأحكام ويستنبطها أو أحكام كثرة بخلاف معرفة المقلد بالفقه المقلد لا يكتسب الفقه اكتسابا إنما يأخذه تلقي من المجتهد بينما الفقيه هو الذي يكتسبه بنفسه بمقتضى أدلة الشرع ولهذا قالوا المكتسب على معنى المحصل من الأدلة الأدلة التي هي مرت معنا في التعريف السابق على معنى النصوص الشرعية كتاب وسنة وما جرى مجراهما قال التفصيلية من الأدلة التفصيلية وليست الأدلة الإجمالية الأدلة الإجمالية من اختصاص ايش؟ وصول الفقه بينما الأدلة التفصيلية من اختصاص الفقيه ولهذا قال من أدلتها التفصيلية نأخذ مثالاً صغيراً حتى نميز بين أدلة دليل إجمالي ودليل تفصيلي. حينما يقول الله عز وجل أقيم الصلاة هذا أمر بي قامت الصلاة الأصول ماذا يفهم والفقه ماذا يفهم الف الأصول حينما ينظر لا يقول فعل أمر والأمر يختص الوجود هذا هذا يفهم إجمالا هذا فعل أمر في أنه والأصل في الأمر لأنه يدل الوجود فاكون أمر الوجود طلاص في الأمر لأنه الوجود فهذا وجب فالفقهي يقول يأخذ منها خصوص الصلاة أقيم الصلاة يعني وجوب الصلاة يأخذ منه وجب الصلاة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا كما سنرى في نفس الكلام الشارح في قوله التي طريقها الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد فهم أيضا حتى ما علم من الدين بالضرورة لا يسمونه فقها يعني ملاحظة للمعنى اللغوي الدقة مثلا أن يكون الزين محرم وأن الصلاة واجبة وأركان الإسلام المعروفة وأركان الإيمان هذه كل يعرفها لا تحتاج إلى اجتهاد ولا الاستنباط فهم ما يدخلوا في المصطلح لأن هذه يعني بتلقي العلماء لها وبتلقي الأجيال أصبحت معلوم من الدين بالضرورة ما يحتاج الاستنباط أن تقول الزينة محرم أو الربا محرم أو تقول الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة هذه معلوم من الدين بالضرورة يعني, بالضرورة يعني بالضرورة النظرية يعني لتوالي العصور وكلام العلماء وعموم الأدلة واكثرهم ما يحتاج لها. ما يحتاج لا أن تستدل على أن الصلاة واجبة ولا يحتاج لا أن تجتهد لتقول إن الزناح محرم فهي من هذا الباب لا لا تدخل في في في في مصطلح الفقه لكن الصحيح أنها في الفقه داخلة ولهذا كل كتب الفقه تتكلم عن الصلاة وأحكامها وأنا وتستدل لها أيضا ولهذا هذا خاصة في كلام الماتن عندنا حينما قال طريقها للاجتهاد ليخرج ما علم من الدين بالضرورة. كالصلاة والزكاة وفرضية الصلاة والحج والزكاة وحرمة الزنا والخمر والربا إلى آخر من أدلتها التفصيلية يخرج كما قلنا الإجمالية بالفعل أو بالقوة القريبة ما معنى بالفعل أو بالقوة القريبة معناه أن أي مجتهد إما أن يعرف الحكم بالفعل يعني فعلا هو يعرف استفتي فقال فيه كذا إذن عرفه بالفعل على معنى أنه هذا جاء فلاق قال ما زوجتي فعلت كذا وكذا وقلت لها كذا ما الحكم قال حكمه كذا وكذا عرف الحكم فإذن هذا عرفه بالحكم. بالفعل أحيانا لا بالقوة القريبة الآن ما هو حاضر لكن عنده متهيئ عنده قدرة لأنكم تعرفون الإمام مالك سول عن أربعين مسأله ما, ما أجاب الله على أربع ستة وثلاثين قال لا أدري لكن هذا لا يعني, لا يعني أنه ليس بفقية لكنه متهيئ لأن يعرف لو أمهله السائل وذهب إلى بيته أو, أو فتح كتبه لا عرف الحق فإذا إما أن يعرفها بالفعل أو بالقوة القريبة عنده, عنده ملكة وعنده تهيؤ فحصل العلم وقرأ علماء وعال مشاكل بحيث أنهم قادر على أن يرجع إلى الكتب ويفتي فهذا معنى بالقوة القريبة بينما المقلد أو حتى العام مهما من القوة ما يستطيع يفتحها في هذا يقال نكتة نعم بالفعل يعني أنه يعرفها فعلا يعرفها الآن بالقوة القريبة يعني أنه عنده قوة وعنده تهيئ يعني يعرف الحكم وإن لم يعرفه الآن وأنتم تعلمون كثير من من المفتين يسألون يقول والله ما أدري لا يعني أنه لا يدري لأنه لا, لا يدري أبدا يستطيع أن يذهب إلى البيت ويراجع ويقول الحكم كذا لكن ولا يحيط أحد بالعلم كله أبدا لكن عنده ملكة وعنده قوة هذا معنا بالقوة القريبة الغريبة يعني ما تحتاج إلى الجهر البسيط بينما العامي كيف تخرج مفتي من إنسان ليس عنده عند ولا والاستعداد نكتة هذه على يقال إنه على على قضية القوة الغريبة جاء مستفتي يستفتي إنسان ليس طالب علم قال له إنني قلت لزوجتي أنت طالب فما الحكم ذهب يفتح في الكتب ثم وجد فقل لهم قال, قال زوجتي قال عائشه ثم وجد فقل لهم قالوا ان زوجته يا فاطمه فاطمه انت تغلق وجه زينب لكن ما وجد عائشه فقال لزوجتك ليس يطلق ليش ما في عائشه ولا فاطمه فهذا ما عنده ما عنده قوه قريبه ولا عنده تهي ولا استعداد لانه ما وجد الا زينب وفاطمه ما وجد عائشه فقال لزوجتك ليس يطلق لانه ما في لا عائشه وزينب. فهذا مثلا ليس متهيئا ل لي ليس عنده قوة قريبة تمكنه من لمن يعرف الأحكام فهذا معنى قولهم بالفعل يعني الحاضرة الحاضر أو بالقوة القريبة عن التهيئ لأن يعرف الحكم هذا هو التعريف الذي سوف تجدونه في أغلب الكتب في الحواشي وفي الشروح وفي المتون في أغلب الكتب وحتى أيضا في وصول الفقه حينما يعرفون الفقه باعتباره فروعا كيلامه الشيخ هنا فقال الاحكام الشرعية التي طريق نجد العادية الاحكام عرفناها وهاتى بصيغة الجمع واماAir Ministries قد يقال لها الجنس فيكون في علم جنس فى يشمل جميع الاحكام الشرعية قلنا تخرج العقلية والعادية والتي طريقها الاجتهاد قلنا لي يريد ان يخرج ما كان معلوما من الدين بالضرورة ما علم من الدين بالضرورة لا يحتاج الاجتهاد لا يحتاج الانسان لشهدوا ان الصلاة واجبة أو أن الزنا محرم لأنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة توافرت الأدلة وتواترت وتناقل الخلف عن السلف بهذه هذه الأمور على أن هذا أصبح من المسلمات ولهذا يقول دائما أحيان تمر عليك وعبارة وهو مما علم من الدين بالضرورة على معنى لا يحتاج إلى مما علم من الدين بالضرورة بالضرورة يعني بالضرورة النظرية يعني هو فيه شيء يعني هم يعني يقسمون العلم إلى علمين علم ضروري يعني تدركه من غير اختيارك يعني هكذا مسلم ما, ما لا لا لا لا فيه وإن جدلت فيه فأنت يعني كما يقال مثلا لو لو لو طلوع الشمس الشمس في ربيعات النهار لو قال لك إنسان أثبت لي أن الشمس طالعة هذا لا لا لا سؤاله ليس في محله لأنه معلوم من الضرورات لأن ترى الشمس بعينك ففقل للعيون الرمد للشمس يعي للنا... للناس يعيون سواكي طرها في بغيم من ومضلعي و... و... وسامح نفوسا أطفئ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعين. أو... هذا المان. الضرور الحس أو الواقع. لا هو نضرورة نضرورة نظرية على معنى ضرورة عقلية لا ضرورة حسية هذا الشمس. إدراك الشمس هذا روحية بالنظر، لكن في علم نظري اللي هو في علم لا علم هو ضروري، النظري هو اللي يدرك بالاستدلال الذي يوصل بالاستدلال سما نظري يعني عن طريق النظر يعني عن طريق النظر في الأدلة، لكن هناك علم ضروري يعني يقع في قلبك من غير من غير ولا يمكن تسل على لأن لأنه مستقر في قلبك على سبيل المثال، كلكم مسلمون بأن في أرض الله بلاد يقال لها الصين أليس كذلك؟ من عرفتم؟ رحت للصين؟ رأيت الصين لكن كلكم تعرفون أن هناك أرض ما الصين كيف عرفنا هذا؟ بالتواتر أقول الناس يقول صين صين صين صين ما عرفنا لكن, لكن لو أحد قال لك لا الصين ما في صين فأنتم غلطانين هذه هذه أفريقيا ما. ما يمكن علم ضروري لا يحتاج إلى دليل ألا معنى أنه وقع لا يعني لو الإنسان قال لك أثبت لي أن الصين موجود كيف تثبت؟ ما يمكن ما أبدا لأننا وصل الحال إلى أن أصبح مقطوعا به لا نزاع عليه عن طريق التواتر تواتر المعنى تسمع الأخبار تشوف الجرائد تقرأ في الجغرافيا تقرأ في التاريخ تقرأ في كلام المتقدمين والمتأصين ومت... الصين،, الصين جدار الصين سور الصين العظيم إلى آخره فأصبح عندك قطعا وعلم ضروريا أن هناك بلادا اسمها الصين وأنت لم ترها ولا ولكنه يقين عندك لا يقبل الشك وهو صحيح يعني مطابق جازم مطابق، ما, ما لا يحتاج له وهو يقين لا ظن ولا شك ولا وهم، فهذا هو الذي إدراك ضروري لكن إدراك علم نظري لا العلم النظري يكون عن طريق الإثبات يعني بالنظر